بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل السادس والثلاثون من التذكرة أبو داود عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت ذكرت النار فبكيت فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما يبكيك قلت ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة فقال أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أي خف ميزانه أم يثقل وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع, كتابه أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم حتى يجوز وذكر أبو بكر أحمد بن ثابت الخطيب عن زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أول من يعطى كتابه بيمينه من هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وله شعاع كشعاع الشمس فقيل له أين يكون أبو بكر يا رسول الله قال هيهات زفته الملائكة إلى الجنان وخرج الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن منده في كتاب التوحيد له عن معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة بصوت رفيع غير فظيع يا عبادي أنا الله لا إله إلا أنا أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون أحضروا حجتكم ويسروا جوابكم فإنكم مسؤولون محاسبون يا ملائكتي أقيموا عبادي طفوفا على, على أطراف على أنام لأقدامهم للحساب وأسند سمورة بن عطية قال يؤتى برجل يوم القيامة للحساب وفي صحيفته أمثال الجبال من الحسنات فيقول رب العزة تبارك وتعالى صليت يوم كذا وكذا ليقال فلان صلى أنا الله لا إله إلا أنا هلي الدين الخالص صمت يوم كذا وكذا ليقال صام فلان أنا الله لا إله إلا أنا لي الدين الخالص تصدقت يوم كذا وكذا ليقال تصدق فلان أنا الله لا إله إلا أنا لي الدين الخالص فما زال فما زال يمحى شيء بعد شيء حتى تبقى صحيفته ما فيها شيء فيقول ملكاه غير الله كنت تعمل في الحاشية واحد موضوع العقيلي في الضعفاء الكبير الميزان اثنان حسن ابو داود ثلاثة موضوع الخطيب في تاريخ بغداد وفي سنده عمر بن ابراهيم الكردي كذاب وغير ثقة الميزان الموضوعات لابن الجوزي اربعة ضعيف كنز العمال وعزاه للديلمي قلت ومثل هذا لا يقال من جهة الرأي فهو مرفوع وقد رفع معناه الدار قطني في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يداء يوم القيامة بصحف مختومة فتنصب بين يدي الله عز وجل فيقول الله تعالى القوا هذا وقبلوا هذا فتقول الملائكة وعزتك ما رأينا إلا خيرا فيقول الله عز وجل وهو أعلم إن هذا كان لغيري ولا أقبل من العمل إلا ما ابتغي به وجهي روجه مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله تبارك وتعالى عنه بمعناه على ما يأتي بيانه ان شاء الله سبحانه وتعالى الترمذي عن ابي هريره رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في قوله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم قال يدعى أحدكم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له في جسمه ستون ذراعا ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج تاج من اللؤلؤ تلألأ فينطلق إلى أصحابه فيرونه من من بعد فيقولون اللهم آتنا بهذا وبارك لنا في هذا حتى يأتيهم ويقول ابشروا لكل مسلم مثل هذا قال وأما الكافر فيسود وجهه ويمد في جسمه ستون ذراعا على صورة آدم ويلبس تاجا من نار فيراه أصحابه فيقولون نعوذ بالله من شر هذا اللهم لا تأتنا بهذا قال فيأتيهم فيقولون اللهم اخزه فيقول أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وروي أن عيسى عليه السلام مر بقبر فوكسه برجله, فوكسه برجله وقال يا صاحب هذا القبر قم باذن الله فقام اليه رجل وقال يا روح الله ما الذي اردت فاني لقائم في الحساب منذ سبعين سنه حتى اتيتني, حتى أتيتني الصيحه اعيد حتى اتتني الصيحه الساعة أن أجب روح الله فقال عيسى يا هذا لقد كنت كثير الذنوب والخطايا ما كان عملك فقال والله يا روح الله ما كنت إلا حطابا أحمل الحطب على رأسي أكل حلالا وأتصدق فقال عيسى يا سبحان الله حطابا يحمل, يحمل الحطب على رأسه يأكل حلالا ويتصدق وهو قائم في الحساب منذ سبعين سنة ثم قال له يا روح الله كان من توبيخ ربي لي أم قال اكتراك عبدي لتحمل له حزمة فأخذت منها عودا فتخللت به وألقيته في غير مكانه امتهانا منك به وأنت تعلم أني أنا الله المطلع عليك وأراك فصل قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه قال الزجاج ذكر العنق أو ذكر العنق عبارة عن اللزوم كاللزوم القلادة للعنق وقال إبراهيم بن أدهم كل آدمي في عنقه قلادة يكتب فيها نسخة عمله فإذا مات طويت وإذا بعث نشرت وقيل له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وقال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه طائره عمله في الحاشية قبل المتابعة طبعا في الحاشية واحد ضعيف الدار قطني في سنده الحارث بن غسان وهو مجهول الميزان والضعفاء للعقيلي إثنان حسن الترمذي والحاكم وصحاحه ووافقه الذهبي وكنز العمال والحلية لأبي نعيم تابع ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشوعا قرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا قال الحسن يقرأ الإنسان كتابه اميا كان أو غير أمي وقال أبو السوار العدوي وقرأ هذه الآية وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه قالهما نشرتان وطيه أما ما حييت يا ابن آدم يا ابن آدم فصحيفتك المنشورة فأمل فيها أعيد فأمل فيها ما شئت فإذا مت طويت حتى إذا بعثت نشرت اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فإذا وقف الناس على أعمالهم من الصحف التي يؤتونها بعد البعث حوسب بها قال الله سبحانه وتعالى فأما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فدل على ان المحاسبة تكون عند اتيان الكتب لان الناس اذا بعثوا لا يكونون ذاكرين لأعمالهم قال الله سبحانه وتعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوا وقد تقدم القول في محاسبة الله سبحانه وتعالى لخلقه في يوم الحساب من أسماء القيامة فإذا بعثوا من قبورهم إلى الموقف وقاموا فيه ما شاء الله سبحانه وتعالى على ما تقدم حفاتا عرات وجاء وقت الحساب الذي يريد الله أن يحاسبهم فيه أمر بالكتب التي كتبها الكرام الكاتبون بذكر أعمال الناس فأوتوها فمنهم من يؤتى كتابه بيمينه فأولئك هم السعداء ومنهم من يؤتى كتابه بشماله أو من وراء ظهره وهم الأشقياء فعند ذلك يقرأ كل كتابه وانشدوا مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الاحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا اقرا كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا لما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا ناذى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والمؤمنون بدار الخلد سكانا فتوهم نفسك يا أخي إذا تطايرت الكتب ونصبت الموازين وقد نوديت باسمك على رؤوس الخلائق أين فلان بن فلان هلما إلى العرض على الله سبحانه وتعالى وقد وكلت الملائكة بأخذك فقربتك إلى الله لا يمنعها اشتباه الأسماء باسمك واسم أبيك إذ عرفت أنك المراد بالدعاء إذ قرع النداء قلبك فعلمت أنك المطلوب فارتعدت فرائسك واضطربت جوارحك وتغير لونك وطار قلبك تخطى بك الصفوف إلى ربك أو تخطى بك الصفوف إلى ربك للعرض عليه والوقوف بين يديه وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم وأنت في أيديهم وقد طار قلبك واشتد رعبك لعلمك أين يراد بك فتوهم نفسك وانت بين يدي ربك عز وجل في يدك صحيفة مخبرة بعملك لا تغادر بلية كتمتها ولا مخبأة أسررتها وانت تقرأ مع فيها بلسان كليل وقلب منكسر والأهوال محدقة بك من بين يديك ومن خلفك فكم من بلية قد كنت نسيتها ذكرت فكم من بلية قد كنت نسيتها وكم من سيئة قد كنت أخفيتها قد أظهرها وأبداها وكم من عمل ظننت أنه سلم لك وخلص، فرده عليك في ذلك الموقف وأحبطه بعد أن كان أملك فيه عظيما فيا حسرة قلبك ويا, أسفك على, ويا أسفك, اسفك على ما فرط فيه من طاعة ربك عز وجل فاما من اوتي كتابه بيمينه فعلم انه من اهل الجنه فيقول ها مقرو كتابي وذلك حين يأذن الله سبحانه وتعالى حين يأذن الله سبحانه وتعالى فيقرأ كتابه فاذا كان الرجل راسا في الخير يدعو اليه ويامر به ويكثر تبعه عليه دعي باسمه واسم أبيه فيتقدم حتى إذا دنا أخرج له كتاب أبيض أو هنا نستطيع أن نقول ويكثر تبعه على حسب الإعراب الله تعالى أعلم ويكثر تبعه عليه دعي باسمه واسم أبيه فيتقدم حتى إذا دنا أخرج له كتاب أبيض بخط أبيض في باطنه السيئات وفي ظاهره الحسنات فيبدأ بالسيئات فيقرأها فيشفق ويصفر وجهه ويتغير لونه فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه هذه سيئاتك وقد غفرت لك فيفرح عند ذلك فرحا شديدا ثم يقلب كتابه فيقرأ حسناته فلا يزداد إلا فرحا حتى إذا بلغ آخر الكتاب ووجد فيه هذه حسناتك قد ضعفت لك فيبيض وجهه ويؤتى بتاج فيوضع على رأسه ويكسى حلتين ويحلى كل مفصل فيه ويطول ستين ذراعا وهي قامة آدم عليه السلام ويقال له انطلق إلى أصحابك فبشرهم وأخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذا فإذا أدبر قال ها أم قرأوا كتابي إني ظننت اني ملاق حسابي قال الله سبحانه وتعالى فهو في عيشة راضية أي مرضية قد رضيها في جنة عالية في السماء قطوفها ثمارها وعناقيدها دانية أدنيت منهم فيقول لأصحابه هل تعرفونني؟ فيقول قد غمرتك كرامة الله من أنت؟ فيقول أنا فلان بن فلان ليبشر, ليبشر كل رجل منكم أو ليبشر كل رجل منكم أو ليبشر ليبشر كل رجل منكم بمثل هذا كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الأيام الخالية أي قدمتم في أيام الدنيا وإذا كان الرجل رأسا في الشر يدعو إليه ويأمر به فيكثر تبعه عليه ونودي باسمه واسم أبيه فيتقدم إلى حسابه فيخرج له كتاب أسود بخط أسود في باطنه الحسنات وفي ظاهره السيئات فيبدأ بالحسنات فيقرأها ويظن أنه سينجو فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه هذه حسناتك وقد ردت عليك فيسود وجهه ويعلوه الحزن ويقنط من الخير ثم يقلب كتابه فيقرأ, فيقرأ سيئاته فلا يزداد إلا حزنا ولا يزداد وجهه إلا سوادا فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه هذه سيئاتك وقد ضعفت عليك أن يضاعف عليه العذاب ليس المعنى أنه يزاد عليه ما لم يعمل قال فينظر إلى النار وتزرق عيناه ويسود وجهه ويكسى سرابيل القطران ويقال لهم انطلق إلى أصحابك فأخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذا فينطلق وهو يقول يا ليتني لم اوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية يعني الموت هلك تفسير ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما هلكت عني حجتي قال سبحانه وتعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه أي جعلوه يصل الجحيم ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا فاسلكوه والله سبحانه وتعالى أعلم بأي ذراع؟ قال الحسن، وقال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما سبعون ذراعا بذراع الملك، وسيأتي في كتاب النار والعياذ بالله عز وجل لهذا لهذا السلسلة أو لهذه السلسلة مزيد بيان، فاسلكوه فيها أي تدخل من فيه حتى تخرج من دبره. قال الكلبي، وقيل بالعكس. وقيل يدخل عنقه فيها ثم يجر بها ولو ان حلقه منها وضعت على جبل لذابته فينادي اصحابه فيقول هل تعرفونني فيقولون لا ولكن قد نرى ما بك من الخزي فمن في انت فيقول انا فلان ابن فلان لكل انسان منكم مثل هذا وامما من اوتي كتابه وراء ظهره فتخلع كتفه اليسرى فتجعل يده خلفه فياخذ بها كتابه وقال مجاهد يحول وجهه في موضع قفاه فيقرأ كتابه كذلك فتوهم نفسك إن كنت من السعداء وقد خرجت وقد خرجت على الخلائق مسرور الوجه قد حل لك أو حل لك الكمال والحسن والجمال كتابك في يمينك اخذ بضبعيك ملك ينادي على رؤوس الخلائق هذا فلان ابن فلان سعيد سعادة سا لا يشقى بعدها أبدا أما إذا كنت من أهل الشقاوة والعياذ بالله أكرم الأكرمين فيسود وجهك وتتخطى الخلائق كتابك في شمالك أو من وراء ظهرك تنادي بالويل والثبور وملك وملك وملك اخذ بضبوعيك ينادي على رؤوس الخلائق ألا إن فلان بن فلان شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا قلت قوله ألا إن فلان بن فلان دليل على أن الإنسان يدعى في الآخرة باسمه واسم أبيه وقد جاء صريحا من حديث أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم خرجه أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أبو عمر ابن حمدان قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا هشيم عن داود بن عمر عن عبد الله بن أبي زكريا عن أبي الدرداء فذكره باب في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الترمذي عن أبي غالب قال رأى أبو امامه رؤوسا منصوبة على برج دمشق فقال أبو امامه كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه الى اخر الايه فقلت لابي أمامة الباهلي انت سمعته من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة حتى عد سبعة ما حدثتكموه قبل المتابعة في الحاشية واحد طبعا واحد الحديث إنكم تدعون يوم القيامة ضعيف أبو نعيم في الحلية فيه عبد الله بن زكريا لم يدرك ابا الدرداء فهو منقطع أتابع قال طبعا بالنسبة لحديث لو لم أسمعه إلا مروه الذي قال فيه أبو أمامة وأتابع قال هذا حديث حسن أعيده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 إلى آخر الآية فقلت لأبي أمامة الباهلي أنت سمعته من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد سبعة ما حدفتكمه قال هذا حديث حسن وخرج أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب عمالك عم بن سليم الهروي أخي غسان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 قال مالك بن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه في هي في أهل الأهواء وقال الحسن هي في المنافقين والعياذ بالله عز وجل من كل ذلك وقال قتاده في المرتدين والعياذ بالله عز وجل وقال أبي بن كعب هي في الكفار والعياذ بالله عز وجل وهو اختيار الطبري اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسد وجوه, وتسود وجوه وعيد اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه اوليائك ولا تسود وجوهنا يوم تسود وجوه اعدائك بحق رسلك وأنبيائك واصفيائك بفضلك يا الفضل بفضلك يا ذا الفضل العظيم وكرمك يا كريم بفضلك يا ذا الفضل العظيم وكرمك يا كريم بفضلك يا ذا الفضل العظيم وكرمك يا كريم باب في قوله سبحانه وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. ابن المباركي قال أخبرنا الحكم أو أبو الحكم شك نعيم عن إسماعيل بن عبد الرحمن عن رجل من بني أسد قال قال عمر لكعب ويحك يا كعب حدثنا من حديث الآخرة قال كعب يا أمير المؤمنين إذا كان يوم القيامة إذا كان يوم القيامة رفع اللوح المحفوظ فلم يبق أحد من الخلائق إلا وهو ينظر إلى عمله قال ثم يؤتى بالصحف التي فيها أعمال العباد فتنشر حول العرش وذلك قوله سبحانه وتعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ولكن يَا وَيْلَتَنَا مَا هناك الكتاب لا ان يكون هناك الكتاب يجب ان قال هناك الكتاب ما دون الشرك هناك الشرك والعياذ بالله عز وجل الكتاب يجب قال كعب ثم يدعى المؤمن فيعطى كتابه بيمينه فينظر فيه فحسناته باديات للناس وهو يقرأ سيئاته فذكر معنى ما تقدم وكان الفضيد بن عياض إذا قرأ هذه الآية يقول يا ويلتنا ضجوا إلى الله من الصغائر قبل الكبائر قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه الصغيرة التبسم والكبيرة الضحك يعني ما كان من ذلك في معصية الله سبحانه وتعالى في الحاشية واحد صحيح الترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي في السنن, في السنن الكبرى ومشكات المصابيح اثنان ضعيف ابن مبارك في زوائد الزهد ثلاثه ضعيف في اسناده ابن أبي الدنيا في الصمت في سنده زياد ابن عمرو وهو مجهول انظر الميزان متابع وقد روي أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ضرب بصغائر الذنوب مثلا فقال إنها محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بفلات من الأرض وحضر صنيع القوم فانطلق كل رجل منهم يحتطب فجعل الرجل, فجعل الرجل يجيء بالعود والآخر بالعودين حتى جمعوا سوادا وأجد نارا فشووا خبزهم ان الذنب الصغير يجتمع على صاحبه فيهلكه إلا ان يغفر الله واتقوا محقرات الذنوب فان لها من الله طالبا وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين